فإذن نرجع إنه في الأصل التوحيد، الأصل التوحيد، ثم تحصل انتكاسات، حتى لما بيرجعوا الناس بضل في ناس منتكسين فالوثنية بضلها موجودة، وهيها موجودة في في الأمم المختلفة بما فيهم من يسموا نفسهم المسلمين، بقدسوا أشخاص، بقدسوا أشخاص وبرفعوهم فوق مرتبة ال ال أحيانا بإذن الله، لكن بقول لك بإذن الله خلص بخلاص منها وبقول لك بإذن الله أبعطيه كل تجدوا في في طرق متصوفة مثلا تعتقد بالمشايخ اعتقادات اشي لا لا يعني قريب من التقديس والتعليم في الشيعة برضو نفس الموضوع نجد اشي عجيب ها فبالتالي يكونوا الناس منتبهين دائما انه بذرة الوثنية ممكن في اي لحظة تثمر تثمر في بيئة معينة بي بيمنع الوعي نفسه الوعي في علوم شتى بيمنع لا بيمنعش ليش طيب ولا كيف الناس تنحرف منشوف اذا الآيات وضحت بعض اسباب الانحراف هذا منشوف أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الاخرى طيب اولا اللات لاحظوا انه الآية ذكرت ثلاث مع انه مثلا فيه هبالكا وفيه كان أصنام ثانية مش كان هبل مش في معركة أحد شو قال أبو سفيان أعلو هبل أعلو هبل الرسول صلى الله عليه وسلم أمر عمر بخطاب شو يرد عليه يقول له الله أعلى وأجل شو قال لاحظوا بعدها شو قال أبو سفيان لنا العزة, العزة هيها لنا العزة ولا عزة لكم شو كان رد الرسول صلى الله عليه وسلم. قال لعمر يقول الله مولانا ولا مولى لكم لحظوا العزة شو قابلها لحظوا لنا العزة هذا علوه ابو سفيان في حينها لنا العزة ولا عزة لكم إذن شو معناته انتبهوا ها؟ الجواب بده يجي مقابله الله مولانا ولا مولى لكم اللات والعزة ومنات وسبق قلنا أنه منات كانت إلهة الأقدار والتقدير آلهة الأقدار آلهة الأقدار والتقدير وبينا هذا الكلام لما تحدثنا في تفسير قوله تعالى إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته وبينا شو معنات الأمنية وشو معنات منات العلاقة فهي آلهة التقدير والأقدار طب هو واضح إنه إلها علاقة لاحظوا بالعزة والعزيز والأعز الأعز العزة شوفها الأعز العزة إذن من العزة لذلك شو قابلها لما قال لا بده يتكلم عن العزة أبو سفيان شو قال لنا العزة ولا عزة لكم الجواب الله مولانا يعني بمين بتنتصر أنت معناته هم كانوا يعتبروا العزة إيش ناصرة وتعز وتذل إذن العزة تعز وتذل تمام لذلك لما قال لنا العزة ولا عزة لكم أبو سفيان قال الرسول صلى الله عليه وسلم ل لعمر يا يجاوب الله مولانا ولا مولا لكم إذن شو العزة كانت بالنسبة لهم ناصرة آلهة العزة هي اللي بتعز ومناء الأقدار والتقادير طيب واللات، اللات أكثر كتب التفسير أكثر أكثر كتب التفسير تذهب أولاً في معنى اللات ما ما صح نقله عن ابن عباس. ابن عباس بيقول إنه كان في الجاهلية يعني رجل يلدت السويق للحاج إنتوا مش بتقولوا بلتة بعجن بلتة بعجن يل طب هو شو هو السويق يعني الدقيق الطحين الطحين شعير الطحين قمح كانوا شو يعملوا شو يعمل هذا الرجل هذا الرجل كان يجلس للحجاج اللي مارقين ويخلط لهم الطحين بإيش بالسمن مثلا بالزيت ويطعمهم يطعمهم يعني يطعم الحجيج يبدو مضى على هذا الرجل بهذا شيء كثير مات مات فكان يجلس على صخرة طبعا في طريق الحجاج يلت لهم إيش يسويك قول له طحين مع مع سمن مع زيت اللي هو زي ما بتعملوا اليوم مع طحين مع الزيت أو السمن وبعدين بتشويه <تصفيق> ب ها ها ابسيسة ملاتيت والملاتيت برضو ملاتيت فقال فسمية اللات مع الأيام إيش عبدوا عبدوا أنا في ظني إنه ابن عباس رضي الله تعالى عنه هو ما أظن أنه يعني أخذ هذا عن الرسول في تفسير شو معنات اللات هو الرسول بقي يعني يقعد كلهم لهم يفسر لهم ويقول لهم كان في رجل يلت ما قالش ابن عباس أنا نقلت عن الرسول يبدو أنه شيء كان منتشر في المجتمع هذا التعبير أنه كأنه أصل اللات رجل كان يلتوا للحاج للحجاج السويق فيبدو قالها في أي مقام قالها ابن عباس في أي مقام قالها ابن عباس مش قضية يعني ممكن يكون هذا ما يشاع وما يقال في تفسير اللات بس مش ماخذ عن الرسول هو انتبه وعي مهمة لأنه يبعد أن يكون هذه القصة ليش لأنه أصلا اللات مين قال إنها أصلا في الجزيرة العربية ما هي مستوردة هذه آلهة مستوردة وهذه و و والآن في تدمر على فكرة هاي تدمر اللي فيها الإشكالات صارت في تدمر في الجهة الغربية تقريباً موجود اليوم تعرفوا في الآثار كشفت عن عن أصنام اللات موجودة في تدمر في سوريا وكان يعتقد إنها الرب الأم الرب الأم اللات الرب الأم اللات تمام؟ وكانوا يعتبروها بنت الإله فهي يبدو اللات هي بس مجرد على فكرة تصرف في الهاء الموجودة في الله الله بدهم يأنثوها وضعوا لها التاء اللات الله اللات لأنها بنت الله لا هي يبدو من الاله مش قضية رجل بلتو بلتش هذا اللي بلتو بلتش هذا السائد بوجود في الجزيرة العربية اللي شو بعرفهم هم إذا هم مستوردين الآلهة أصلا استيراد ما هم مستوردين اللات استيراد مش هي صدرت اللات الجزيرة العربية هي استوردت والرسول صلى الله عليه وسلم بين إنه أول من حرف دين إبراهيم عليه السلام رجل اسمه في الحديث الصحيح عمرو بن لحاي عبد بن هذا اللي استخدم أوثان إلى الجزيرة العربية بعد ما كانت موحدة بعد ما كانت موحدة هي موجودة أصلاً ومستوردة مش اسمها جاي من من الجزيرة العربية نفسها فهي يبدو قضية تعنيث الإله تعنيف الإله لأنه مرات التعنيف بيكون في التاء مش هيك التعنيف بيكون في التاء وبالتالي هي في الأصل الإله واللات لأنها أنثى بنت الإله, بنت الإله طيب موجودة ومنا موجودة في, في غير بلاد العرب والعزة مستوردة كمان كلها مؤنثة الثلاثة مؤنثة الثلاثة هذه آلهة في حين هبل ايش ذكر هبل بس العجيب في الموضوع انه حتى الرسول صلى الله عليه وسلم حتى الرسول لم في احاديثه الشريفة لما كان يدعو قريش ويدعو العرب كان يدعوهم الى ايش الى ترك عبادة الله والعزه حتى ما شك ما كان شقول المنات لاحظوا كان يدعوهم ما كان شقول هبل يعني اكثر ما يعني هبل اظني ما ورد في الاحاديث الا في قصة ابي سفيان اعلو هبل ما أظن نجده هبل في الأحاديث الشريفة في غير هذه القصة قصة إيش قولوا هبل لكن قضية الله والعز موجودة كثير في الأحاديث وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعو الناس إلى عبادة الله وترك عبادة الله والعز هيك الله والعز حتى ما ما يقولش ومنات يقول يقول يعبد الله لا يشرك به شيئا ويتركوا عبادة الله والعز ورد في حديث صحيح في مسلم ورد في حديث صحيح في مسلم لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزة ما قالش حبامنات حتى لاحظوا لا لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزة وما قالش منات حتى ولا ذكر هبل ولا ذكر في أصنام تانية أسماء أخرى هذول تنتين بالذات والقرآن أضاف الثلثة أضاف نشوف الآن إيش الثلثة ممكن إذ... تمام إيه... طبعا استغربت عائشة رضي الله تعالى عنها كيف يعني كيف بدأ ترجع عبادة اللات والعزة والله سبحانه وتعالى بيقول ليظهره على الدين كله عارفين إيش فسر فسر الرسول صلى الله عليه وسلم عودة عبادة اللات والعزة إنه لما الله سبحانه وتعالى بيقبض كل من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان يتوفى كل الناس اللي فيهم إيمان ولو إيمان قليل ويبقى في الأرض شرار الناس هذول هم اللي راح يسترجعوا عبادة آبائهم يسترجعوا عبادة آبائهم تمام إذن, إذن متى ترجع عبادة الله والعزة لأنه قد يتصور بعض الناس انه طب ما في حديث بيقول الرسول صلى الله عليه وسلم لما قالهم ان الشيطان قد يعيس ان يعبد وين في, في جزيرة العرب في مش هيك يعيس ها؟ هذا لما بيكون فيه اهل ايمان لكن هون الرسول لما فسرها ايش فسرها انه لما يقبض كل من كان في قلبه ايمان ولو مثقال حبة خردل وخردل دائما حب الخردل هذا دائما يوصف فيه الاشي الصغير الحب الحبوب الصغيرة جدا الحبوب الصغيرة جدا مثقال حبة يعني قديش المسعل الصغيرة لما يقبض ويبقى الناس اللي هم اهل كفر وضلال عندها تعبد هذا اللي فسره حديث مسلم يعني بعد ما ينتهي قضية الامان اصلا وما يعدش الناس فيهم يعني خلاص يرفع الله الهداية من الارض يرفع الهداية من الارض وتقوم الساعة كما تعرفون على شرار الناس كما ورده في الأحاديث كما ورد في الأحاديث طيب إنما ذكر إذن معناته الأهم شيء على فكرة كائن أهم شيء في العبادات عندهم اللات والعزة لأنه هاي اللي تجدوها دائما ذكورة والرسول يوصي وصي أهل الكفر يشترط عليهم إنه يعبدوا الله سبحانه وتعالى ويتركوا عبادة اللات والعزة دليل إنه كانت منتشرة وعلى ما يبدو وعلى ما يبدو إنه هذه كانت ثالوث واللافت لمن يدرس تاريخ الأمم المختلفة إنه في الثالوث منتشر بأمم كثيرة ثالوث عبادة الثالوث بيكون ثلاث يعني حتى النصارى يبدو أنهم أخذوا من ثالوث غيرهم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل يضاهئون وقالت النصارى المسيح ابن الله وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهؤون قول الذين كفروا من قبل هذه قضية التفليث مش جديدة موجودة يضاهؤون قول الذين ففي ثالوث ومثلا في مصر كان مشهور من ضمن يعني من أشهر, آشهر ثالوث في مصر كان اللي هو إزيس وزريس وحورس و وزريس و قالها طبعاً بس إيش يعني وزريس تزوج أخته إزيس فولدت حورس كيف نولد حورس وين تعجي حورس والتفاصيل ففي الثالث هذا موجود يعني الأب و الإبن و نروح القوضة يعني و الإن مشيك؟ الأب والام هاي و آخره تمام؟ موجود الثالث هذا على ما يبدو خوفه خفرع ومنكرع نعم اه بس هم بقصد في آلهة منصوص عليها وفي في امم مختلفة ثالوث فيبدو انه عند العرب مش بس اخذوا لا عزة اللات مثلا اخذوا العزة لا اخذوها ثالوث واهم اثنين يبدو في الثالوث عنهم مع انه كثير من كان قال كانت مناء اشهرهم وهذا غير صحيح لو كانت مناء اشهرهم كان احاديث الرسول دائما لما انهم إن يتركوا عبادة اللات والعزة دليل انهم هم في اكثر ما يضلهم اللات والعزة وكأنها منات يعني كأنه اذا تركت اللات والعزة بهذهك ثالثة معهم وخلص بتروح هذيك ثالثة بتروح لانه ثالث اه اه لانه ثالث ثالث وبالتالي اذا تركوا اللات والعزة من باب اولا يتركوا ايش منات منات تمام؟ وبالتالي إذا هو هون كأن القرآن يشير إلى ثلوث كانوا العرب ومن هنا مش مذكور موضوع هبل أو غيره اللي كان ممكن بعض القبائل يتقدس والقبائل الثانية لا بس يبدو العرب هذا الثلوث انتشر في العرب هذا الثلوث انتشر بالعرب بشكل كبير ومن هون جرى الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر الأحاديث تذكر اللات والعزى ولا تكاد تذكر مناه أو, أو هوبال بس منا على ما يبدو إيش قلنا بتكمل الصورة الثلاثية اللات الآلهة الأم لحظوا اللات الآلهة الأم ابنة الله والعزة اللي يبتوها بالعزة ومنات إلهة, آلهة التقادير القدر هدول مع بعض يبدو كاين في تصور ثلاثي وعشار القرآن إذن لحظوا أَفَرَأَيْتُمُ اللَّهَةَ وَالْعُزَّةَ وَمَنَاتَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَىٰ إذن, إذن ليش الثالثة هون؟ لأنه ثالوث لأنه ثالوث ثالوث أنثوي هذا ثالوث أنثوي وليش كانوا يقدسوا الإناث على فكرة القدس الإناث والآلهة وهذا كثير من يجد على فكرة في أمم مختلفة في آلهة ذكر وفي إناث ولكن لاحظوا مثلا عندنا في الثالوث المصري الأنثى فقط عندنا الذكر زريس وحورس الابن وإيزيس ال الأم والزوجة الأم والزوجة زوجة واحنا سبق تحدثنا في قضية إيزيس وزريس إذا بس هنا عند العرب آلهتهم المثلثة المثلثة أنثى أنثى وهبل يبدو زي ما قلنا ما وردش هبل إلا بهل اعلوا هبل بس لاحظوا لنا العزة ولا عزة لكم آه بعتزوا فيها طيب الآن صار شوية مفهوم إذن ممكن لاحظوا أفرأيتم اللات والعزة شفتوهم كان في وصف الآن في أعلى عليين الآن نزلنا للحجارة اللي بيعرفوها لأنه لما قالهم أفرأيتم وهم شايفين وعارفين ومدركين إنها حجارة ولا تضر ولا تنفع إلا طيب أفرأيتم اللات والعزة ومنات الثالثة إذن ليش الثالثة ليش الثالثة مشا نتكمل الثالوف وعنول أهم منها أول اثنين يعني بجزء الأب والابن أهم يعني مثلا زي في الثالوث المسيحي ما أدري بس الثالوث المسيحي طبعا فيه اختلافات لاهوتية في الموضوع طيب إذا فهمنا ليش الثالثة أفرأيتم اللاتة والعزة ومنات الثالثة الأخرى نشوف الأخرى هاي مش ومنات الثالثة الثالثة بينت الثالوث إذا العرب كان عندهم ثالوث الثالوث بس أهم اثنين في الثالوث اللات والعوزة واللات تعنيث الاله تعنيث الاله اللات والعوزة اللي هي بتعطي العزة تمام ومناف المقادير طيب الآن ومنات الثالثة الأخرى هذا إحنا بنستخدمها مرات على فكرة بنستخدمها لا مثلا شوفوا العبارة اللي أبدأ أقولها لا تثق في هذا الآخر شو يعني لا تثق الله في هذا الآخر معناته اللي مجربهم أدولك مالهم من باب أول ما هم هذا زيهم ملحق فيهم بس عنه الأهم لما بقول له لا تثق في هذا الآخر معناته مجربين مين فيها كم واحد مجرب واثق فيهم ومضيعينه فأجى واحد جديد قالوا قلنا له شو اسمه اسمه اسمه لا تثق في هذا الآخر إيش؟ الآخر بتدل على وجود غيره ولا بتدلش بتدل على وجود غيره ولا بتدلش بتدل على وجود فهذه الثالثة الأخرى يا أخوي اللي بتكمل الثلاثة الأخرية الأخرية بيستخدموا الناس هيك تعبير مرات إذن هذه فيها تلميح بإيش تلميح أولاً بالمدح مرة بالمدح ولا بالذم أكثره أكثره بالذم آه المجتمع يؤيد البنات لكن خذس آلهات المجتمع الجاهلي المجتمع الجاهلي لما كان يؤيد البنات ما هو الله قال ااا واجعلون لله ما يكرهون و يجعلون لله ما يكرهون اللي هو إيش الإناث وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهد خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون هم لما الله خلق الملائكة شاهدوا حتى يقولوا إنها إناث مين خبرهم يعني وجعل الملائكه الذين هم عباد الرحمن عباد للرحمن يناف اشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسالون راح يسالهم ا قال اصطف البنات على البنين تبتقولوا يعني هم إذن صح هم كانوا كثير من الها يخلوها انثى وكانوا يقولوا هذه بتمثل اله هم ملائكه برضه لانه سبق قال ان الوثنيين في الاصطام اللي على الارض تمثل ارواح موجودة وين في السماء واحيانا كانوا يقولوا هاي هي الزهرة وهاي الشعرة تمثل فهي الاصطام اللي على الارض تمثل شيء في السماء من ضمنها ملائكة وهم كانوا يزعموا ان الملائكة ايناس ايناس طيب لاحظوا فهم طبعا يعني إنه, أنه يعني ليش كانوا يؤدوا البنات على فكرة هو الوعد الوعد كان بيحصل بس هذا ما أثرش في أي لحظة من اللحظات على وجود المجتمع وتكاثره وجود النساء والبنات وإلى يعني موجود بس إيش بس أثر في قضية الحياة واستمرارها لا بقيوا العرب موجودين وفي في في. لكن كان بعض الناس يبلغ فيهم الحساسية الأخلاقية شوف دير بالكم حساسية وشهامة الأخلاقية إلى درجة أنه يخاف العار يخاف العار اللي بيجي بعد عشرين سنة أو بعد عشر سنوات فبكون لكم بال وبعدين باخلص باخلص من حساسيتهم على فكرة ولا الإنسان الساقط أصلا اللي بيسألش في شرف ولا في غيره ها إيش يهمه إيش يهمه يعني أسرة هذه البنت ما أسرتش أنتوا هيك عندهم أنتوا هيك شو شو سهل كثير الغربيين بيسألوا في الموضوع يعني فواضح فهون هو حساسية الغرب الش العرب الشديدة وكونهم كانوا معتزين بأنفسهم كثير كثير صح فك ثم أحيانا الفقر كما إنه القرآن يعني مضطرين الفقر الفكر وعلى فكرة هذا اللي بيسموه اليوم في في الغرب بيسموه القتل الرحيم هو بيجي بيقول لك بيكون مريض وكذا وما يOOSE منه شو بروح بعمل بقتله وهدول ممكن كانوا بقتلوا من القرآن أشار على فكرة للوعد بالدرجة الأولى الناتج عن الفقر أو خشية الفقر القرآن وهذا مرات بيكون إيش من شدة إيش الرحمة بقتل من شدة الرحمة بقتل لأنه ما بيقدرش يتصور إنه هذه البنت مش قادر هو يطعمها وعن بتعاني لا الولد في النهاية بروح بيكسب رزقه وبكده وطابه يعني شوية صغيرة وبعدين هو بصير يجيب وممكن يقتل أولادهم كمان لأن القرآن ذكر الأولاد مش بس البنات يعني ممكن يقتلوا أولادهم كمان ويقتلوا أو مش بس الأنثى لأن القرآن شو قال كيف ها ولا تقتلوا أولادكم والولد منطبق على الذكر والأنثى ولا تقتلوا أولادكم من وخشيات مش هيك ومرات يعني في أيامنا هاي احنا سبق عشرنا إنه في أيامنا هاي الوعد أكثر بكثير من الجاهلية مش معناته الناس بيحبوش لا اليوم في الغرب والشرق في الشرق في قتل للإناث خصوصا في البلاد اللي حدد فيها زي الصين مثلا شخص واحد كثير لما بيفحصوا بيعرفوا إنه أنثى بيجهضوها مشان يكون له فرصة في ذكر أو بيقتلوها ببلغش. تولد بقتلوها ببلغش، ولذلك يعني في مؤتمر 1995 مؤتمر بكين 95 ولا 2005 كان في مؤتمر في بكين بكين بكين 95 بنزير بوتو كانت حية وقتها يعني ف فلفت الانتباه إلى إنو نتيجة هذا قتل البنات صار الفروق في بعض البلاد فيش الآسيوية بين ذكور وإناث في حدود 15 مليون الفرق يعني ذكور أكثر وطبعا في المستقبل راح يعانوا راح يعانوا فهو عادي موضوع الوعد هذا بده دراسة خاصة وأكثر كان من الفقر بالدرجة الأولى. ااا. يعني الفرس أظلم من الحصان. ااا الأنثى. الأنثى في غير الإنسان كانت أغلى هي مشيك لأنها بتجيب الفرس اللي هي اللي بتجيب الحصان وبتجيب الف والنعجي هي وكذا والذكر بالعكس أصبح بسهولة بكفي ذكر واحد لشليت غنم وأكم ديك يعني بالذم لس تسع جاجات ديك واحد إلى آخره فبالتالي آه يعني هذه قضية الأنثى وليش الأنثى والتقديس الأنثى وشو الفلسفة اللي وراءها ليش الأنثى في أمم قدست الثور ليش الثور والثور المجنح في العراق والتفاصيل هاي كلها هذه كان وراها فانسفات ما هيهم بقدسوا البقر وبالذات ال البقرة يعني كمان بشكل والعجل هذا اللي قدسوه في مصر ولما طلعوا مع موسى عليه السلام ظلوا بدهم عجل والسامرلي كان كان محترف في هالموضوع إلى آخره بلاش نحرف عن الموضوع ها؟ عند المخاطر آه أفرأيتم اللات والعزة ومنا ومنات الثالثة الأخرى لأن الأخرى هاي فيها غمزة في هذه كما أقول هو بس هذاك ما هذا الآخر هو بس هذاك ما هذا الآخر شو يعني شو يعني هذا الآخر ما هو مثله ما هو مثله يعني شو أفرق ضمها هذه الثالثة مع الآلهة ثالثة الأخرى بكفيش إذن الثالثة أفرأيتم ال اللات والعزة ومنات الثالثة لا الأخرى هاي إلها معنى انتبهتوا ضم ضم يعني يعني لو ضم الثالثة بالله هي هالأخرى على الثلاث شو أفريقات ضمها الثالثة بثالوث واحد ها بثالوث واحد بس واضح من أهم أفرأيتم اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى هاي رجينا إذن هم بيجعلوا الذكر لمين؟ <تصفيق> إلهم. طب هم هم إلهم على فكرة ذكروا أنثى هم هم إلهم ذكروا أنثى مش إيه لهم أولاد وبنات قص لهم بنات ذكور وإناث بس هم بنسبوا إلى الله إيش؟ الإناث فلذلك لما قال ألكم الذكر لا ما هم إلهم لهم ذكروا أنثى هم بس بس تتميز في إيش؟ <تصفيق> اتميزوا في ايش بالذكر مشيك لانه إيه هم ايه بولد الذكور وعناث بس جعلوا لله ايش الآلهة معظمها ايش اه لا لا انسى تفضيل الذكور لا لا لا وهذا انا اتصور انه فهم غلط انما هذيك الآية شو قالت ويجعلون لله ما يكرهون هاي بين انهم بكرهوا الفتاة مشيك واذا بشر احدهم بالعنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من, من سوء ما بشر به أي على هون أم يدسه في التراب؟ على ساعة ما يحكمون هذا على ساعة ما يحكمون هذا خلق رباني كل واحد إله وظيفه فيش واحد أفضل من الثاني وإنت لما بدك تفاضل إنت لما بدك تفاضل بين اثنين بدك تبين الوظيفة سبق قلنا فاضل بين مهندس أشوفه طبيب بقدرش تفضل، ليش؟ بين للوظيفة، لي في واحد يعني مدهوش الطبيب أفضل، في بناية بدها تسقط المهندس مهندس أفضل، أما تيجي تقول لي مين أفضل الرجل ولا المرأة؟ شو مين أفضل؟ بين الوظيفة حتى أفهم، بدك جنود أنت وتدافع عن الوطن الرجل، مش هيك؟ بدك جو... فا إذا مين أفضل الرجل ولا ما فيش؟ تقدرش تفاضل أنت حتى تبين الوظيفة تبين الوظيفة، فهون هم كانوا هم كانوا ألا ساء ما يحكمون في هذا التمييز في إشي الله خالقه تكامل وظيفي بين الاثنين تكامل فيش واحد أفضل من الثاني أصلاً فيش واحد أفضل من الثاني إلا في الوظائف بس قضية وظيفية وبخلطوا الناس بين أفضلية وخيرية بخلطوا بين أفضلية وخيرية شو يعني قد تكون أفضل مني مال أنت مش خير مني أفضل مني قوة يعني شو شو هو الفضل أصلاً الفضل هو الزيادة الفضل هو الزيادة أفضل مني قوة يعني عندك زيادة قوة مش خير مني أفضل مني مال والله فضل بعضكم على بعض في الرزق هيو في ناس عندهم زيادة رز مفضل في ايش في المال من كان مفضل في المال هو خير بجوز يكون صعلوك المفضل بالمال بجوز يكون صعلوك اذا بيخلطوا الناس بين أفضلية و ايش وخيرية ياكم تظنوا إنه من كان أفضل منك يعني خير منك لا أفضل مني بإيش ببينلي أفضل منك ذكاء يعني عنده زيادة أفضل منك ملا من عنده زيادة أفضل منك قوة عنده زيادة أفضل منك صوت صوت جميل من شاوي مثلاً أفضل منك تمام هذا في إيش زيادات بس ما إلها علاقة بالخيرية وين أنت بتكون الأفضلية خيرية زيادة التقوى وين أنت بتكون الأفضلية خيرية زيادة التقوى ولذلك الله سبحانه تعالى شو قال كنتم خير أمة ما قالش كنتم أفضل أمة ما اللقاء أفضل أمة لو قال كنتم أفضل أمة كان القلول له يا رسول الله أفضل, أفضل في إيش في إيش دماء في الأمة وبدو وبعدين في كل عصر في أمة مفضلة قلوا ليك أنا هو أفضل أمة في القررن العشرين في القوة في القوة في أمريكا هل يعني خير؟ أفضل أمة في القوة في القرن العشرين ايأ لوAM لأنها обще sometime عم بتروح مش قذية المهم ها افضل في القوة بس مش معناته خير انتبهتوا وين الناس اه ولذاك شو قال للصحابة كنتم خير امة الاخريجات فيش اسمه افضل امة لانه افضل بدك تبين ليش ولذاك لما قالهم يا بني اسرائيل اذكروا نعمتها التي انامت عليكم واني فضلتكم يعني اعطتكم زيادة يا قليلين الحياة يا اخوانا اذكروا تنسوا انتم <تصفيق> طب شو أعطيتنا يا رب؟ وعز وعز وعز وعز وعز وعز والله لا وريكم خنتوها كلها هذا مدح ولا ذم هذا؟ قال بيفهموها مدح قال قال بيفهموها مدح لأنهم بخلطوا بين خيرية وأفضلية والتفضيل لأنه في كل عصر في أم مفضلة ما كان في يوم من الأيام المغول مفضلين في القوة واكتسحوا العالم كله و32 مليون كيلومتر متر مربع يحتلوا 32 مليون كيلومتر مربع يشتحوا مين؟ المغول وكانوا وكانوا قتله همجيين واخر وافضل أم في القوة في في في القوة. طب ما في أفضل في الحضارة وفي أفضل في العلوم وفي اه ما, ما له في التقوى أنا آه إبليس قال انا خير منه آه خير هو هو لذلك هو طبعا <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> آه. فهذه مقاييس إبليس لذلك لما قال وهم مقاييس هم برضو مقاييس إبليس لما قال الله سبحانه وتعالى اختار لهم طالوت ملك شو قالوا له أنا يكون له الملك علينا ونحن حق بالملك منه ولم يؤتى من المال دميا اللي يحكم شوه طب ليش ما بعد ما يحكم بصير معه مال مش قضية زي ما بيعملوا جماعتنا اليوم بشكل عام هالدول هال العربية وغيرها بيبقى واحد صعلوك الحديده قال بعد ما يملك بيعرف شوين يروح بالمليارات منين جابها جده جهده طب وحاطينك الناس مشان شو مشان تبذ مشان تغتني ويفكذ الشعب يخرب بيتهم يخرب بيتهم قالوا قال وكان في ناس قال مش فاهمين شو اللي بصير اليوم ليش صارت الشعوب مش فاهمين قال في ناس قال مش فاهمين الله لا يجعلهم يفهمهم طيب المهم هو على فكرة مش ممكن واحد يكون امربه تربية سوية وما بيفهمش بيفهم وبيعرف وحساس نحو الظلم ها كلهم كلهم بيغنوا بعد ما يصيروا حكام بيغنوا بس بس عمر الخطاب بفكر عمر الخطاب بيفكر وعمر عبد العزيز بيفكر وهم كلهم بيغنوا ها طيب المهم وين احنا اه اه, آه, آه بس احنا كن كنا رايحين وين الاخريا والافضليه اه لكم الذكر وله الانثى تلك إذن إذن لحظوا لو قالت تلك قسمة ضيزة مش زي إذن مش زي إذن شو يعني إذن آه يعني لو رحنا معكم في اللي بتقولوه جادالان لأنه بدون إذن مفيش بدون إذن مشكلة على فكرة تلك قسمة ضيزة هذه كسمة بفسروها العلماء جائرة بنعرف إن شاء الله شو ضيزة بفسروها أنه هذه قسمة جائرة قسمة فيها ميل عن العدل قسمة فيها نقص تلك قسمة ضيزة لا تلك إذن إيش إذن الآن إيش إيش أهمية إذن مهمة كثير إذن إذن يعني لو رحنا معكم في افتراضكم زي كيف لو كان فيهما آلهة إلا الله لو لو. ها؟ لا لا لا لا فزدتها هذا افتراض مش, مش جدل مش الجدل تلك أيضاً يعني لو, لو, لو رحنا معكم في هذا الكلام لو رحنا معكم في هذا الكلام تلك أيضاً وليش بقول هذا الكلام؟ لأنه في ناس اليوم حتى من المفسرين يا سبحان الله ابتجدوا أحياناً تنقلك مثلا ومنات الثالثة الأخرى أما هاي الأخرى من أجل مراعاة القافية كثير من الجدها عند فطاح المفسرين مراعاة القافية هذا الشاعر براعي القافية ويحاول يدبرها من كيف ما... الله سبحانه وتعالى العليم الحكيم اللي علمه مطلق بدراع القافية ولا انتم مش فاهمين شو الطبخه ايش راي القافية وبعضهم يمكن قال لك شوف انت قيم اذا بروح الوزن الجمالي ايش الجمالي والمعنى طب ولو قبلناها شو بصير في المعنى ما احنا بندخل في معاني معاني مش مقبولة بالمرة تلك إذن معناته بدي قلهم لو رحنا معكم في الموضوع فهي ضرورية إذن أما كونه يعني الكلام جميل وموزون أماما لطيف ولذلك لما قال هارون وموسى وموسى وهارون قال بعضهم ظن إنه مراعاة القافية مثلا آمن آمنا برب العالمين رب مين رب موسى وهارون هاي أجل في الأخير مراعاة القافية شوي لحظة طيب في محل ثاني إيش آمنا برب هارون وموسى كن قال لك القافية هون قال هارون وهناك قال هارون ايش؟ ايش؟ مين قال هالكلام؟ مين قال هالكلام؟ ملاحظتوش ملاحظة ومش موضوع مش نحقوض الآن انه واحد فيه قال رب العالمين والثانية ما قالش وبالتالي بصير نفهم ليش قدم وما قدمش بس هذه مش موضوع اليوم بناش نروح لانه الجزائي ما وقت هيك بقول العشرة طيب الآن إذن لكم الذكر وله الأنثى تلك إذن لو يعني إيش يعني إذن؟ لأن لو لو مشينا في هال هالمنطق تلك إذن قسمة ضيزة أجو الإيش الضيزة؟ بقولوا إنه هي أصلها ضعزة بعدين صارت تعرف للتخفيف ضعزة ضعزة إذن من دازة، من ضعزة ضعزة هو حقه مثلا يعني ما أعطاه شيئا كامل نقصه وجار وانحرف عن العدل ضعزة ضعزة طيب أنا أفترض أنه فعلا هذا المعنى أنا أفترض أنه هذا المعنى تلك إذن قسمة جائرة كما تفسر تلك إذن قسمة جائرة طب شو هو الكسمة العادلة أكدنا طب شو ما هو العادلة الكسمة العادلة يعني خلو الله إلو ذكور وإناث وإلهم هم ذكور وإناث هيك بتصير عادلة تلك إذن كسمة ضيزة لكم الذكر وله الأنثى تلك إذن كسمة ضيزة يعني هذه قسمة جائرة طب كيف نقسم كيف نقسم أه أه أه ألا, ألا إنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون طب ما هي أصلاً مجرد تنسب ل الله ولد هذا كذب وافتراء ألا إنهم من إفكهم إيش الإفك قلب الحقائق قلب الحقائق ألا لأكبر بقلب الحقائق ألا إنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون هذه أصلاً مش محل فصيلة مش محل فص إيش ولد الله خلق الله أنا بيخلق وكل خلقه وهو خلق الإنسان وخلق كمان الحيوان وخلق الطائر وخلق كفلاق وخلق الأرض وخلق كلهم خلقه بس مفهوم ولد مفهوم ولد هذه مفهوم لا ما يليق لا إنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون طيب وبالتالي إيش القسمة يعني لو بدنا نقول تلك أيضا قسمة ضيقة يعني جائرة مائلة عن العدل ناقصة زي ما تفسرت لأنه كل كتب التفسير بتدور حول هاي المعاني الثلاث تمام <تصفيق> النقص أو المائل عن العدل جائرة موجاير بيكون مائل عن العدل طيب طب ولا إيش القسم معناته القسم الصحيح القسم الصحيح آه ولكن يبدو لي إنه شو معنى الضيزة لأن هذه إذا بتلاحظوا كلمة معظمكم مش تسمعوها في محل ثاني ومعروف ك كلمة ظلم وجائر ومنحرف عن العدل وضد القسط والتفاصيل كلها في ألفاظ كثيرة نعبر فيها لو كان المقصود هذا لو كان المقصود هذا ويبدو في العربية في شيء اسمه ضا يضوز زا يضيز وضا زا يدوز يدوز طب إيش يدوز شوفها ضا يضيز وضا زا يدوز خلينا نروح الآن لا يدوز مش يا ضيز إذي ممكن تكون ضيزة منها شو طب شو شو يعني يا ضوز شو يعني يا ضوز يا ضوز لحظة بحط في ثمه تمر تمر وبصير يلوكه مش بنقوله بلوك طب ليش بلوك التمر الواحد أفكرا أولا هو طبيعة التمر ها إنه ما بتقدرش تبلعه فورا زي كثير من الأكل لزج وبعدين كمان عشانه حلو بمضغ مع الناس فبلوكوه فبلوكوه بلوكوه إذا انضازة يدوز شو معناتها يدوز بلوك بلوك التمر آه لحظة بلوك بيلوك واحنا الآن لما واحد بكثر من الكلام وبيظلو يتكلم شو ما نقول بيظل يلوك في الموضوع يلوك يلوك يش يلوك يعني؟ يعني يظلو في هالكلمات في سمه بيظل يقولهم الكلمات في سمه بيظل يقولهم زي اللي بيلوك تمر زي اللي بيلوك تمرات تمام؟ آه ألكم الذكر وله الأنثى؟ تلك إذن لاحظوا الآن بدي أعبر عنها بعدي الطرق عبي ما توصلنا تلك إذن مجرد كلمات تلك إذن إشي بتلكوه إنتو إشي بتلكوه إذن إشي بتتسايله فيه مجرد كلام يلاك بدليل اللي بعده شو بقول مباشرة شو بعدها الآيات مباشرة إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما اصلا مالهاش هذا اللي بتقوله عنه مالوش حقيقة مجرد اسماء انتم بتقولوها هذا اذا مما تلوكه انسانتكم هذا ما تلوكه انسانتكم مجرد كلام مجرد كلام يقال ويولاك ليس له حقيقة ولذلك كملوا الايات تلك اذا قسمة ضيزة ايش ضيزة هذا لوك لوك بتلكه. كم انتبهتم هذا هذه قسمة ملهاش واقع هذه قسمة كلام لا تعجن بلاش نروح للات لوك مش هيك هذه قسمة لوك هذه لوك ها ها اسمعوها هي بدينه شويه مش عن كل لوك هذه لوك ها هذه قسمة لوك كلام كلام بتتسلوا فيه هذه مسكه شو اسمهم المسكاة يا <تصفيق> <تصفيق> علكة هاي هيوه هذه علكة هذه قسمة علكة <تصفيق> اه شو حلمة اه اه لا ما هو ما هو ما هو اذا بده تكون مش جائرة بدنا نبين كيف بده تكون عادلة مشان يتم القسمة اه اذا خلينا اقرأها كمان مرة لكم الذكر وله الأنثى تلك اذا لو بدنا نصدق اللي بتقوله هذه مجرد هذا معناته لا واقع هذي ل... هذا كلام هذا تلك اذا قسمة ضيزة اذا هذا لوك لوك تلك اذا قسمة ضيزة اين هي مشيك الا يعني تنحصر في ايشي اسماء لات وين لات؟ عزة. وين حقيقت هالعزة ما هو على فكرة ممكن تجدوهم بسمعوا عدة عزة كل واحد ممكن في كل قبيلة تأخذ تصنع وتقول هاي, هاي, هاي العزة هاي العزة هاي العزة هاي العزة كلام كلام وين, وين تل إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم هذه أسماء لاحظوا أسماء أطلقتوها أنتوا وآباؤكم ملهاش واقع ها لات عزة ما هي لات تعنيثي للإله والعزة قال بتعز والمناء الأقدار وهي لا إلا علاقة هاي لا ملهاش وجود هالآله هاي بقولوا عنها ملهاش وجود هاي أسماء بس ايك شعارات شعارات تطرح ما لها واقع ما لها واقع إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان من طبعا شو هو السلطان السلطان البرهان القاهر البرهان يعني اللي بفرض نفسه لما يكون عندك برهان برهان يفرض نفسه إيش بكل اسمه سلطان لأنه له تسلط على العقول ويقنع برهان برهان يتسلط على العقول من قوته الحجة القوية سلطان إذا طبعا كلمة سلطان برضو لها يعني في فيها معنى التسلط بس هون في باب البرهان ما ما أنزل الله بها من سلطان واذا بتلاحظوا برضو في سورة يوسف ايش قال في سورة يوسف إشي قريب من هذا ا الا اسماء سميتموها انتم وآباؤكم ما انزل الله بها من سلطان ما انزل الله بها من سلطان برضو بالنسبه لهود عليه السلام تجادلونني في اسماء سميتموها انتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان يعني منين جبتوها يعني من منين لكم هذا وين الدليل وين البرهان في الأرض ما فيش، في الأرض ما فيش. وحي، وين تعالى نزل هذا الوحي؟ لأنه مرات على فكرة في قضايا إحنا بنعرفها، بنعرفها عن طريق الوحي. لأنه الإنسان بأخذ المعرفة من ثلاث طرق، بأخذ المعرفة من ثلاث طرق: من العقل بدهيات العقول، من الحس الإحساسات، الخبر الصادق، الخبر الصادق. كثير معلوماتكم خبر صادق. من رئيس الولايات المتحدة إفلان خبر صادق. أطول نهر في العالم النهر الفلاني خبر كثير من ها؟ طب وفيه أخبار بنعرفها إحنا بعرفها الوحي طب الوحي نزل مثلا أخبار بالموضوع وهم يقال وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشاهدوا خلقهم طب هم كانوا واقفين لما نخلقوا مش هيك؟ بدهم تسألوا طيب إذن إذن هذه مجرد أنتم كلام هذا أذن بتقولوا كلام الله والعز وكرام هذا لوك هذه قسمة إيش ك قسمة مش أكثر من حكي أكثر مش حكي تلوكه العنسيناء طيب إن هي لا اسماء وسماء يتموها أنتم أباؤكم ما نزل الله بها من سلطان إيه يتبعون إلا الظن ما أنزل هون وهناك نزل في ق قصة هود عليه السلام نزل و هون أنزل أنزل الله بها من سلطان إيه يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى لاحظوا هون مهمة شوية على وجه السرعة إذا يبدو أنه كثير من الانحرافات ناجة عن مسألتين كثير من الحرافات ناجة عن مسألتين البناء على الظن البناء على الظن والشبهات والاشتباه أو الشهوات, الشهوات والتمني والرغبة الرغبة والرغبة وديروا باركم أرجع أقول أذكر في قضية الآن بتسمعونتو كثير اليوم مثلا في عبدات شياطين في ولا فيش طب تستغرب انت وبكونوا في منهم دارسين ومتعلمين وبدرسوا جامعات كمان وعبدات شياطين وفي اليوم بعض التنظيمات بتعبد الفراعنة وبعملوا طقوس عند الأهرامات وبستعيدوا الماضي بحاولوا يستعيدوا الماضي وبالتالي تستغربوش انه في يوم الأيام ترجع اللات والعزة بعد ما الله يقبض من هذا هذه الانحرافات شو أساسها أساسها أحيانا شبه يعني ظنون ظنون تقديرات خاصة بأفراد إلى آخره أو شهوات لاحظها ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ونلاحظت على الملاحدة فكرة وشفت استمعت لبعض كبار ملاحدة في الغرب إشي سخافة بيكونوا فلاسفة فكرة فلاسفة سخافة ما إلها حد تجد شو الأدلة اللي بيطرحواها كلها ظنون مثلا كنقلك طب من كلهم النظام هذا اللي في الكون هذا كله النظام الموجود ومبدأ الغائية هذا مبدأ فطري فيه طب والنظام بدل بيكون لك طيب بلكي هذا النظام بلكي فيه انتبهوا الآن هذا قال من من من أقوى أدلتهم المعاصرة الآن اللي بلوكوها اللي الآن اللي شو هذا بل في أكوان، اكوان بل في اكوان لا نهائية غير متعددة وهذا اللي ظبط منها كوننا. شوف دمو روحه يعني دموتر كل نظام اللي موجود حولهم في كل صغيرة وكبيرة النظام المدهش في القلب وشو يقوله طيب بل في عندنا احنا اكوان لا الاكوان هاي بسموها الان نظرية الاكوان ايش المتعددة انه في اكوان متعددة لا نهائية لا نهائية ويبدو انو كوننا اللي ظبط منها أجسدتوا زبط منها شو راحوا فرضوا في أكوان لا نهاية طب تعرفوا أنتم لذلك لاحظت في, في موجود على اليوتيوب بروح هذا فيلسوف ملحد بريطاني بزور, بزور عالم ملحد زيه فبقول له أنا في محاضرة من المحاضرات قلت واستدليت برأيك باعتبارك أنت يعني عالم العلماء في المسألة الفلانية وقلت أنه كذا كذا كذا كذا فشو رايك؟ على فكرة موجود شو رايك؟ وذكرت تعدد الأكوان هذه قضية إن يتبعون للظن الظن في عندكم دليل؟ ولهم شو بيقول ذاك العالم الملحد؟ بيقول له إيش تعدد الأكوان؟ هذا كلام؟ هذا كلام بنقوله بينه وبينك هيك قال له بينه وبينك إحنا في ورطة يعني على ضوء اللي بيظهر قاعد الآن في العلوم في العلوم وما يثبت بيثبت العلماء قال له إحنا في ورطة بس المهم لاحظ وين راح؟ بتقول له بكله تعدد أكوان إيش تعدد أكوان هاي؟ هذا هذا إحنا افترضناه هذا احنا افترضناه فانش عليه دليل انتبهتوا ايش اي يتبعون الا الظن وما تهوى الانفس يتبعون الا الظن وما تهوى الانفس مع انه ولقد جاءهم من ربهم والهدى يعني في حقيقة في حقيقة جاءت وهنا كان لازم الحقيقة مع انه سبق احنا تحدثنا باختصار كان لازم نتحدث عن الظن انه الظن احيانا يكون مقبول واجب الاخذ فيه لكن الظن في مواجهة الحقيقة غير مقبول الظن إذا ما فيش حقيقة عندك بتأخذ غلبة الظن فيش حقيقة عندك بتأخذ غلبة الظن عندك حقيقة عندها لا يغني الظن من الحق شيء آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين